Thank you. والله نقدر, نقدر, نقدر, نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر نقدر من اللي يقول احنا ما نقدر ربنا خلقنا لغاية ولازم نوصل للنهاية ونرفع ثيتنا راية راية الدين الأعظم نقدر نرسم البسمة على ويوه البشر نحن نقدر نترك البصمة ونخلي أتر نقدر نرسم البسمة على ويوه البشر نترك البصمة ونخلي أتر ربنا خلقنا لغاية لغاية عز مصرار وتحدي بنتخطى العقبات واحنا ما نقبل نكون على هامش الحياة عزم مصرار وتحدي بنتخطى العقبات واحنا ما نقبل نكون على هامش الحياة ربنا خلقنا لغاية, لغاية من اللي يقول احنا ما نقدر من اللي يقول إحنا ما نقدر من اللي يقول إحنا ما نقدر من اللي يقول إحنا ما نقدر, احنا ما نقدر <تصفيق> أسرتي تبقى ملاذي لما يرميني زمان بالمحبة تحت ظني تزرع ذروة أمان أسرتي تبقى ملاذي لما يرميني زمان بالمحبة تحت ظني تحت ويني Vad vi gör för att vi ska vara så bra? Vad vi gör för att vi ska vara så bra? Vad vi gör för att vi ska من اللي يقول نحنا ما نقدر من اللي يقول نحنا ما نقدر نقدر من اللي يقول نحنا ما نقدر من ليادي ترى هالدنيا تواني خلونا نترك ورانا للناس أحلى المعاني الدويان ليادي ترى هالدنيا تواني خلونا نترك ورانا للناس أحلى Xa <aunque mehranoughs> <mader> har vi nått till slutet. Låt oss nå till slutet. Vi har nått till slutet. Xa har vi nått till slutet. Låt oss من اللي, نقدر نقدر من اللي قول احنا ما نقدر من اللي قول احنا ما نقدر من اللي قول احنا ما نقدر نقدر من اللي قول احنا نقدر شكرا مشكورين الله يعطيكم العافيه استمتعت جدا معاكم واتمنى تكونوا استمتعت كذلك اتشرف بالتواصل معاكم دائما من خلال تويتر وفيسبوك ويارب تجمعنا مناسبات اخرى قريبة ان شاء الله السلام عليكم